وكلمنا نسفا في المهد وكهلا واذا علمتك الكتاب والحكمة والتورات والانجيل واذا تخلق من الطين كهيئة الطير باذن فتنفخ فيها فتكون طيرا باذن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 إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون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 ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال اي سبن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء انزل علينا ماء دات من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم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 تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدِ اللَّهَ ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيت كنت انت الرقيب عليهم وانتا على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ان تعذبهم فانهم عبادك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 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ